ييا أَُّهَ الَّغينَ آ مَنُوا لَا تَقُتُر الصَّييدَ وَأَ تُمْحُرُم وَمَنْ قَتَ لَهُ مِنكُم مُتَعَ مِدًَا فَجَزَاءُ مِفْلِمَا قَتَلَ مِنًَا Al-Nam, yahkumu bih zawa adli minkum hadiyan baligha al-Kahba. Yahkumu bih zawa